سار عمر يوماً ومعه أبو عبيدة فالتقت هم في الطريق فقالت إيه يا عمر لقد كنت تسمى عميراً تصارع الفتيان في أسواق عكاب ثم ما لبثت أن سميت عمرا ثم ما لبثت حتى أصبحت أميراً للمؤمنين فاتق الله يا عمر واعلم أن الله سائلك عن الرعية كيف رعيتها فبكى عمر بكاء شديدا فلام أبو عبيدة المرأة على قصوتها على عمر فقال له عمر دعها يا أبا عبي فهذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سمع عمر سمع, سمع عمر ليلة عجوزا تقول لبنيتها أمزج اللبن بالماء فقالت البني أما علمت يا جدة أن أمير المؤمنين عمر نهى عن مسجل بالماء فقالت العجوز في لحظة غفلة وأين عمر حتى يراه؟ فقالت المؤمنة الموقنة بنظر الله إن كان عمر لا يرانا إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا فر بن عمر على رويع غنم في صحراء فقال له امتحانا بعنا من هذه الشياء فقال أنا مملوك ومؤتمن أنا مملوك ومؤتمن فقال ابن عمر ممتحينا إيمانا قل للمالك أكلها الدم فقال هو علم الذي امتلأ قلبه خشية من الله وماذا أقول لله ماذا أقول لله, ماذا أقول لله إن قلت للمالك أكلها الدم فماذا أقول لله ماذا أقول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 كلمة أعتقدك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك وما أن تلقاه أسأل الله أن تعتقك وما أن تلقاه قال بقلب مليء بالإيمان ومراقبة الرحمات ماذا أقول لله إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات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 وانهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل امذكر الله خاليا ذكر الله خاليا ففاضت عيدا وآخر دعتهم رآه ذات عز فقال اني اخاف